ترقب ألاهيم <ما> عاثا ما هو عاثا ميه محنوب ميه ميه عيف يا عاثا كماش يعني عاثا دي بس نتحمس شيء مش يعني, مش مش يعني لك حتوليو عاثا يعني بأدتك من عاثا نحن ملا عاثا دي وتناخر التابد وكاخر <تعبضك> ام لا تركوها بايتها يان عبدنا ألاهيم يو أخشاب لي اننس پر لاخ مع الیم آتل.